بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن التبع أما بعد كان هذا المجلس في ليلة الثالث من الربيع الثاني للعام الثالثة والعشرين من بعد الأرض عمر الحمد للنشاء طب وصلنا في كتاب التوحيد الى باب مناجاة المدينوه في قبور الصالحين في صغيرها وفعلا من ذلك <تصفيق> بسم الله الرحمن قائدا من اهل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه ذا بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد ذاك ما زاد الغلو في قدور الصالحين يسيرها أبتانا تعبد من دونها روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجهد قبري وثن يعبد اشتد عضب الله على قوم انتخذوا قدور أنبيائه مساجد ولإذن جليل بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم الجادة والعزة قال كان يلدت لهم السوير السوير فمات على قبري وكذا قال أبو الجوزاء ابن عباب كان يلدت الصويقة للحاج الصويق كان يلدت الصويقة للحاج كان يلدت الصويقة للحاج صدق وتكلمنا في المجال السابقة <تصفيق> أن القبور الأدور والأدرسة مع المدار <تصفيق> ومصنف في هذا الباب يؤكد على المعنى نفسه <تصفيق> لأن اتخاذ قبور الصالحين <تصفيق> وطبعا من باب أولاد النبياء والرسل والنبياء والرسل والانبياء والاولياء سواء كان اولياء للنساء او ان كانوا يعني اولياء مجعومين فكل هذا يصير هذه الاشياء او ثان سواء تعريفه او ما الفرق بين الوثن والصنم الصنم ممكن يعبدوه في العاصى اصل الوثن يعبده هم من الفارق مع الأحزار وأيضا العامة فما فرقت الآن الصلم يكون يكون في البالب صورة يكون على صورة فأما الوطن عام من الصلم فالوطن يشمل الصورة وغير الصورة فمثلا هذا الضريح او هذا المقام الحجر اللي على قبر هذا ميت ليس صوره ها هذا يسمى وثنا لا يسمى صلما نعم الصلم يكون تمثالا يكون صوره يعني معلقه على حائط يعني لا يشترط في الصلم ان يكون ان يقول فقط بل بل التي كما يقال في زماننا العصر الاصطلاحينا المعاصر التي هي ذات بعدين فقط فهي ليست على سلفه ابعاد هذه الغبله تسمى صلما ويعني لذلك بالصور التي تتعلق بالناس صور العذراء الصور المتدعاء من عليه السلام التي تعبت في الكنائي هذه تسمى أطماما ومن ذلك أولى طبعا تدخل تحت الأنسان وكما بياننا الآن الوثن أعمى من الصلم فكل صلم وثن وليس كل وثن فانهم لا الشاهد تم هذه الاضرحه والمقامات التي بنيت على قبور الانبياء وعلى قبور الصالحين وعبدت او عبدت اصحابها المقبورين فيها او عبد اصحابها المدفونين فيها فيم هذا كثير او ثان. ولكن لا يوثق ان يلق عليها انها من الاصنام كما بينا الان اصلا يكون عليه على شكل صوره اما الوثن عام من الاصنام فه لهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> كما هذا الحديث بقول يا اللهم لا تجعل قبر وفنى وفنى وفنى لن يقل صلما وهذه من بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلسانة عربي مبين اوتي اجوانع الكلمة له بلا شك اعرف الناس بلغة العربة يتفرأ بين الواثن والصنب فسمى القبر إذا عبد سمىه وثنب ولم يسميه صنب فقال إيه اللهم لا تجعل قبر وثنب ولم يكون صنب وثنب ف... فهذا الحديث يعني ثبت عن النبي الله عليه وسلم والقد جاء امر سلم جاء امر سلم وموصولا جاء, جاء باسناد موصول يعني يعض ضد ايه وبهذا يكون حسنا يعني حسنا غلي او يكون صحيحا لغيره تشهد يعني انا حديثه ثابت فقد, فقد أخرجها وإن أخيري في التاريخ الكبير فقد مساعدا في الطبقات وغيرهما بإثنان الحسن من حديث أبن هرية موصولة و... والطريقة المشهورة المرسلة هي جاءت عن زايد بن أسلم مرسلنا. أخرجه الإمام مالك في الموطأ وكما قال محجر عبد البر في التمهيد هذا حديث ثابت لدى عند أهل المعرفة من قال بقبول خبر ان الرسول كان مرسل ثقة فان كان او ان جاء باسناد الرجال والمثقات المرسله فمن قبل ان مراسل قبل هذا الخبر ولو اومل لم يقبل الاخبار الاخبار المرسله إنه قد جاء ايضا موصولا باسناد حسن ف في الحديث يبين لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم تصير ان يتخذ قبره وسما صح ولهذا كان صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بعده ايام يعني في في مرض موته وهو يعني يوصي امته باخر الوصايا وفط وحظر فقال كما في الحديث رجى مسلم الحديث صمرة بن زندب ألا فلا تستخدوا القبور مساجد ألا فإني أنهاتم عن ذابك و وأيضا حديث عائشة وقد مر بنا أما رضي الله عنها يعني قالت بعدما ذكرت لعنة النبي صلى الله عليه وسلم أحنا من اليهود والنصارى لان هو متخذ قموره انديريد وصالحين فازت قالت يحذروا ما صنعوا ولولا هذا لا ابرز قدوم ولكن اخشى ان يتخذ مجلا فهلولا هذا تحذير واللعنة من النبي صلى الله عليه وآله وآله وآله وآله وآله لمن اتكذ قبور أنبياء المساجد قبوره ولذلك يعني بهذا على من ادعى أن الصحابة قد أدخلوا خبره المجد الصحابة لم يدخلوا خبره المجد بل لم يدنوا شيئاً على قبر البكة كما قالت عائشة رضي الله عنه في الحديث وفي الصحيحة ولولا ذا ذلك لا ابرز قدره ولكن ن صلى الله عليه وسلم قد دعى ربها وقد وقد استجاب دعاءه اللهم لا تجعل قبري وثنا و وقد بينا ابن القيم في نينته هذا فقال فاستجاب رب العالمين دعا دعائه فأحاطه بثلاثة الجدران فصار فصار في دعائه في عزة وحناية وصيادة يعني أنه لما أدخل الوليد وابن عبد الملك القبر في المسجد بعد نوض كل الصحابة وأنكر ربه أنكر عليه التابعون ذلك وإنه لا حاولوا أن يمنعوه بكل الطرق ولكن حدث أنه تم التوسع في عهد الوليد عبد المالك من ناحية القبر ودخل القبر في مجلد فبعد ذلك بنية أو بنية حول القبر ثلاثة جدران إن اتجاهات مختلفة مما منع التوجه إلى القبر البدء فهذه الجدرانات تحيط بالقبر جعلت من يتوجه إلى هذه الجدران يتوجه إلى جبار ولا يستطيع أن يحدد جهة القبر لأن القبر كما قال ابن القيم تحيط بثلاثة جدران خصارة يرحمن رحيمانا رحيما فلا يملك فلا يملك مخلوق أن يعرف جهه القبر في الداخل فلا يقدر ان يتوجه الى القبر فكل من يقف فكل من يقف امام قبر النبي صلى الله عليه وسلم الان هو يرى هذا الفقه الخارجي الذي علينا ان نخاف اختلفت هذه الفئات هو يتوجه إلى مصر ولكن لا يدل أين فلم يصر وسلم يؤمن ونعم قد يقصد العباد هذا المتوجه للقبض وقد يقصد وقد انير في موقلبيه القبر ولكن ولكن هو لا يعرف في اي جهه من القبر ولكنه يقصد جهه مجهوله بالنسبه اليه او يقصد ان النبي صلى الله عليه وسلم واشر فأسوأ يعني كان يقصد أم لا يقصد وبكل الحالين ما يستطيع أن يحدد بجهة أكبر وبهذا يتحقق وعظ الله عز النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد أجاب الوعاء وأيضا من, من الأمور التي تدل على إجابة الدعاء وإجابة دعاء الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن الله سخر على مدى العصور أكثر أنا أنا على مدى العصور السابقه من الملوك ومن ولاه الامر من يمنع كل كل امماظه الشرقيه التي نعلم ان التي تحدث عن الحكم كان هذا تخلف في بعض العصور نعم نحو حقه نحو عصر الدوله الفاطميه الشيعيه ولكن ولكن في الأغلى كان الله يشخل من الأمراء والولاء من يحل جناب قبر النبي صلصان من أن يرتكب عنده الشر في الدعاء وكانت آخر هذه الدول الدولة السهولية المباركة التي قالت تتخذ كل الاسباب الممكنه لمنع الجهال من من التوجه إلى قبر النبي صلى بالدعاء او بال لا بالتمسح بالقبر أو مشاكل اخرى قاله مجاهد يصدح الله تعالى في الاثر التالي يؤكد ما أراده المصنف من أن الوقوف على القبر يعد لبابة لهم المقبول ف... فقال مجاهد في تفسير قوله تعالى فرأيتم اللافع والعزة قال كان يلط له الثويق نعم يعني يحفظ بالله اللاف يعني معناه الذي كان يلط له الثويق هذا الرجل الذي كان يلط له الثويق نعم يعني الدقيق الذي قد خلط على السم للحديات لما مات جفنوه وعكفوا على قبله فأمر فصار هذا الله نعبد أن من دون الله فكيف عبد من دون الله نحن لم نات عكفوا على قبره فكذلك إذا عكفوا على قبر الحسين او على قبر البدوي أو على قبر زينب فقد فقد عبدوهم الله عليكم السلام فالعقوف على قبر عباده ما كما قد ذكرت رب هذا الرجل الذي كان خطيبا لمسجد الحسين لما كنت أتناصح معه فقال لي أنا كنت مثلك أنكر هذه الأشياء بشدة ولكني لما جئت إلى هذا الرجل الذي يقف عن مقبر الحسين فسألته هل أنت تعبد الحسين فقال لا انا لا أعبد الحسين أنا أدعو الله أنا أقول يا رب فبدأت أبين له إن هؤلاء الذين يعطفون عند القبر على قسمهم القسم الأول الذين نعم يتوجهون بالدعاء مباشرة إلى حسينة قولوا متى يا حسين او يا حسين اشكي لولدي فهذا شرك اكبر في الدار هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله تعالى الا بالتوبه أما الذين يقولون اللهم إنا يتوسل إليك بالحسين أن تقعل لنا كذا وكذا وكذا هذا توسل المبتدع شرك أيضا ولكنه ليس شركا أكبر ولكنه يعد ذلك يعتبر جريعه تنجس والتوسل بالاموات بدعه الذي يتوسل بنبي او ولي ميت فيقول مثلا اللهم اسالك ببرحولك او بنبيك اللهم اسالك بالحسين اتوسل اليك بالبدوي انتفع لي كذا وكذا هذا توسل مبتدع محرم ولكن وليس شرك اكبر الا أن يتوجه مباشره الى هذا الميت بالدعاء او التي لا تكون إلا لله وحده الشاهدان من الذين يعطفون عند القط هم بين يعني المشرك وقع في الشرك الأكبر وبين المبتدع صاحب بدع وقع في هذه الضلالات وبين جاه يحتاج من الله علينا أن نخذر وأن نخذر هذا العكوط عندكم قال الإمام محمد عبدالرها محمد الله في باب ما جاء من غروج قمود الصلاةين وصيروا أبثانا تعملوا دون الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال دعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرد رواه أهل السنة والمتخذين والمتخذين عليها المساجد والسرد والسرد السرد هذا الحديث بهذا التنام اخرجه اصحاب السنن إلا الا دماجه من طريق بذال او بذال بالنون او بالميم مولا من هذا نحو امهاني مرفوع هذا بابان او ما دام او ما هو منكر الحديث او ضعيف الحديث بهذا السياق لا يصح ولكن شقاه الاول نعم اللهم دائره القبور قد قد ثبت قد ثبت من, من طرق اخرى و من هذه الالفاظ التي ثبت بها لا الله ورسوله واضح فهمه واما الصقوة الثاني المتخذين عليا المساجد قد تبين لكم من الدروس السابقه ان قد شذر باكثر الحديث في الصحيحين وفي غيره ان الله عز وجل وان الرسول صلى الله عليه واله وسلم نعن الذين يتخذون القبور مساجد فمن اتخذ القبر مسجدا فهو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما من الشقوى الأخير الذي وافد فيه لطف السرج هذا لا أعلمه ثابتا من طريق الأخرى هذا يعرض المنكر يعد منكرا ولا يزبط على النبي صلى الله عليه وسلم ف... <تصفيق> فاللعن هو الإبعاد والطرد من رحمة الله فمن لعنه الله ومن لعنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو المطروض من رحمة الله إلا أن يتوب إلى الله فالذين يتخذون الكبور مساجد ويسعون إلى بناء المساجد على القبور أو يدخلون القبور في ذاكي المساجد بل قد يوفي أحدهم بأن يبنى على قبرهم المسجد بعد أن يموت فأمثال هؤلاء يدخلون في هذا الوعيد الوعيد باللعبة وللأسف يعني بعض من, من يعرف عند الناس في هذه السنوات الأخيرة بأنه من الدعاء المشهير من مشهير الدعاء بل يسمونه بإمام, بإمام الدعاء في نصر قد أوصى قبل أن يمت أن يفنى على قبره مسجداً أو على قبره أوصى أن يذنى من بعده مسجداً على قبره ومن فعلتم هذا وبني على قبري هذا المسجد وصار يصار يطوف به ويتمسح به ويعبد من دون المسجد ف ثلاثه اقتروا ولكن ايه بالمظاهره وصارت صور, صور هذا الانام المدعى توزع وتعلق في البيوت والسيارات ويتضررك بها ويتمسح بها من بعض الجهزة الذين ما تعلموا التوحيد لأن هذا الإمام المدعى ما علمهم التوحيد قبل أنه دعوته لم تبنى على التوحيد لم يعلم أتباعه أو لم يعلم عامل المسلمين في التوحيد بل كان يزيل لهم بعض صور الشركيات حينما كان يخضر في مولد الحسين و في مولد السيد الاجتماعي فلا تحتروا بارك الله فيكم بالإيد الشهرة بالمشاهير التي ليسوا على سنة قال الإمام <تصفيق> محمد عبد الهام باب ما جاء في حماية المستقى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده وسده, وسده كل طريق يوصل للشرك وسده كل طريق يوصل للشرك وقال الله تعالى إذا جاء رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عدتم حريص عليكم الايه فذكر حديث عن أبي هريره عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا منكم قبور ولا تجعلوا قبر عيد فصلوا عليه فإن صلاتكم تذوقني حيث كنتم أهو أبو داوود الأستاذ حسن وروات ورواته وفقاقيق نعم لما بين انصنف الابواب الثابته الصالحين والانبياء وخطوره العقوق عند قبورهم مما يصيب المسلم وانسانا دون الله نعم أقفض أو أرضف من هذا الباب <تصفيق> الذي نعم بيّن فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وآله وآله لما حذر أمته من اتخاذ القبور مساجد ولما دعا ربه اللهم لا تجعل قبر وسن يوضب لماذا فعل هذا حتى يحمي جناب التوحيد وحتى يسد ثغرات الشرك على امته ف فالذين يستهينون بمسألة القبور التي في المساجد وما يحدث عندها من بدع وشكيات فإنه قد استخفوا لما عظمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتابع وصيب النبي صلى الله عليه وسلم في حماية جانب التوفيق وفي فد طرق الشرك ومن, ومن دقيق فقه المصنف أن أورد هذه الآلة في افتتاح الباب لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علبتم وما أعظم ما قد تعاني من هذه الأمة عزيز عليه ما علبتم ما يعنيتكم ما أعظم ما قد يعنيت هذه الأمة فرسول صلى الله عليه وآله وسلم عهيز عليه ان تقع أمتهم في هذا العالم <تصفيق> الذي هو الشرك وأكبر بكل صوريات <تصفيق> حريص عليكم حريص عليه على أن تثبتوا على التوحيد للمؤمنين الرؤوف الرحيم هو يريد في أمته الرحمة أن تظل على التوحيد وأن لا تقع في الشرك فهذه من أعظم بهذه أمة فمن لا يعلم هذه أمة التوحيد فليس رحيماً بها وليس على طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل لو يريد هذه أمة العلم الذي يفكت على مظاهر الشرك والجزائري هذه المظاهر للناس تريد العنت لهذه الامه ويريدوا المسقهله والله احمد الحديث الذي اراها مع ذلك وهو كما قال اثنان وخمسون وهو هو يؤيد الحديث الذي الذي ذكرناه في باب الصلاة اللهم لا تجعل قبري وسرا هنا تذا الحديث اللهم لا تجعل قبري عيداً ما معنى لا تجعل قبري عيداً اه بسم الله وقت من, من العوده سميا العيد عيداً لانه يعاد في كل سنه يعود الناس الى الاحتفال به في كل مثلا سنه وفي كل عامين حول و وكيده ان عيد عيداً من باب العاده ان الناس يقادرن احتفال بهذا العيد ومعنى قومي لا تجعل قبري عيدا أيها أي لا تجعل قبري مكانا يزار ويعاد ويعاد عليه علي كما كان يفعل المشركون عند قبور المعظمين عندهم في أيام جاهلين وأيضا يدخل في هذا المعنى أن لا تقال عند قبله الموارد والاحتفالات التي ترتكب فيها البدع ومخرمات اللهم نتجه قبل عيلا فإن كان صلى الله عليه وسلم علي... علي... علي... علي... علي... علي... علي... علي... قد دع بهذا لمشيه فكيف من هو دونه إذا كان الله يجوز أن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا يظار خصوصاً وتقال عنده العبادات تقرباً إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلا تصبح عنده الزبائح لا يعني أن يتخذ عيداً أن تصبح عنده الزبائح وأن يتوجه إليه بالدعاء وأن يتمتح به وأن يختفى حوله بشدة أنواع العبادات والنبي دا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا قبر من دون النبي فكيف ما لمن دون النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز ان يتخذ قبره عيداً او ان تتخذ قبورهم اعياداً لا فما زالوا القوم لا يقعون حديثا إذا جئت قلت لهم مثل هذا الحديث قالوا لك يا أخي يا حسين ما تكونك الخلف أخي لك بمعازيل وأشياء ما أنزل الله بيهم السلطان وينفى أصل المسألة يا أخي أصل المسألة أن قبر الحسين هذا قد اتخذ عيدا يطاب به كما يطاب بالكعبة ويتمسح به كما يتمسح بأركان الكعبة ويتوجه إلى الحسين فيه بالدعاء من دون الله ويصبح للحسين وتصبح للحسين الذبائح من دون الذبح الا ما قرر هذا الشيء تفاضوا الشيء ف يعني سلام تجيب الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه كان صلى الله عليه وآله وسلم أخرف الناس على هذا التوقيت وما كان يدرك أصحابه أبداً يقعون في اي مظهر من مظاهر الشرك ولو كان صغيرا ولو كانت شركا اكبر فكيف بمن يهادم اصحاب الشرك الاكبر وينبح هؤلاء وما كما قال ايه ويلينهم ويذهب يصلي معهم في المساجد التي تقع ويسكت عن الشركيات الأليبيتية ويخطب قطبة منافق ويخصب على أهل الشرك يأتي حفر البناء يخطب قطبة أو يلقي درسا في داخل أسفاين بل يخوص مع الطائفين في مواكب المورد النبوي ويستبيث في أسعاره بالرسول صلى الله عليه وسلم يعني الآخر هذا ويسمى للإمام الشهيد فلا حول ولا قوة إلا بذن شكرا بذنب قال يا محمد بن عبد الله ابدا ما جاء في حمايه نبي تصلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل الى الشرك وعن علي بن الحسين انه وارد لم أن يجيء الى فرجه كان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يذبر فيها فادر فنهاه وقال الا احدثكم حديثا سمعته من سريعه عن جدي على رسول الله الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبر عيداً ولا بيذوق ولا بيذوق قبوره فضل علي ان تسليمكم يبلغني اينكم اين انتم تراه بالصداره هذا الحديث حدث في اختلاف كثير ولكن الاختلاف هذا لا يضر لانه قد ثبت او يشهد له الحديث حديث الصدق و قول ابو الفنون رواه ابن يقصد الضياء المقدسي قام الضياء المقدسي ضياء الدين أو ضياء الدين المقلصي لما حلال وفعل فلو كده يسمى للمختارة يعني قد يكون على الغرار المستضر للحكم ولكنه أفضل من المستضر وشاركت أضياء او اشد من صوت الحج و... وكان العلامه الالباني رحمه الله تعالى طالما ما تيجي يعز... اظن في كتبي كان يظن المخطوط ان لي اخي لما الكتابه ما كنت طبيعة. يعني يعني في حياتي في حياتي, في حياتي الالباني اخر وقت انا كنت بدهم تضاف اخر حياتي في اغلب كتبه في كتاب في كثير من كتبه ده مانيعو عزومي الى المخطوطات و الحديث يعني يثبت ما قدم ما مقض قدمناه وصرحناه في ما سبق وقوله هنا وهنا هنا وهنا يطبق القبور يعني كما جاء في عمر عند مسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر أو جعلوا لبينتكم نصيبا من صلاطكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر فيستحبوا أن يتنفل في البيت من صلاة الجماعة المجد يستحبوا أن يتنفل أنه لا يفتل بيته حتى لا تجعل مقابر يعني يجعل البيتين حظاً من خلاطين فدل هذا على أن أيضاً القبر ما أهل. أهل لا يجب على قيمة الرسول ماذا قال لهم لا تجعلوا بمتكلم بالطابع يعني اذا تركتوا الصلاة بالبيوت فقد صارت مثل المقابر التي لا يصلى فيها ولا ايه ولا تقام بها 예배ه نعم فتبيين ان تصميمكم يبلغني اننا كنتوا ان استدل المخرفون والمتصوفه من اهل البدع الى هذا ال المتشابه عندهم من ان الرسول صلى الله فقال إن الرسول ربنا السلام يصنع السلام عليه فما سلمت على الرسول عليه الصلاه والسلام انه سلامت أي في اي مكان كنت اذا تسلمت انا على الرسول قال هو يصنع في قبله اللي وهم كما قال سبحانه وتعالى يتبعونه يتبعون ما يتشابع من ابتراء الفتنة وابتغاء تأويله ف لو يعني جمعوا المصوصة الأخرى لا يفهم هذا الحديث ف وكما تتبك في الحديث الآخر أما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة فيحين في الأرض يبلغون على أمات السلام فالملائكة هي التي تبلغ السلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أماته وليس الرسول يسمع السلام مباشرة بغير وافيطة من الملائكة مثل الظوابر فلا حجة لمثل هذا الحديث وأيضاً بهذا يغلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع الدعاء إذا أنت دعوك الرسول الآن في مكانك هذا قلت يا رسول الله لا يصنع إن تدعوهم لا يصنع ضعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم فكما هو معلوم أمن النبي صلى الله عليه وسلم في حياة برزخية لا يعلمها إلا الله عز وجل فهو صار في عالم البرزخ لا علاقة له في هذه الدنيا ولا يعيب على شيئا إلا بما يولده الله لكن هو صلى الله عليه وسلم ليس مطالعا عليه على العباد في هذه الدنيا كيف يكون مطالعا على العباد هو عبد <تصفيق> سبحانه الذي أثر بعبديه ليه قل <تصفيق> إنما أنا بشر يوحى إليه الرسول عبد ليس إلها <تصفيق> الذي يطلع على أحوال الإعجاب ويعيث أحوالهم ويسمع دعائهم هو الله وحدهم فلا تصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بصفات الإله من يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يسمع الدعاء مثل الله فقد جعله ندا لله الذي يقول ماذا بيا رسول الله قد جعل الرسول ندا لله الذي يمد بالمدد الله ورحمه الرسول لا, لا, لا يسمى أن يمد أحداً بشيء في حياة البرفق ولا يسمع دعاك أصلاً حتى يستنجيب لك الرسول صلى الله عليه وسلم في حياة الأخرى في نعيم, نعيم أبذيل في حياة البرفق لا يسمع شيئاً من أحوال أهل يجيب دونه النعيم البرضح الذي يكون بعد ذلك النعيم الأبدي في الآخرة الشيء لنوفي نعيم يتناع صلى الله عليه وسلم أن نربيه ولا إليه ولا يعلم شيئا أحوال الأعجاب في الدنيا بعدهم إلا بما قد يعلمه الله صلى الله مسالم امسال امسال امسال امسال امسال امسال امسال امسال امسال امسال كيف تكون الحياه لكن بلا شك هي تخالف الدنيا فالحياه البرزخيه ليست كالحياه الدنيويه ف فالبعض يظن ويعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحيى عند ربه كالحياه الدنيا لا هو في حياه برزخيه وهو بالنسبه للدنيا بالنسبه للدنيا ما إنك ميت وأنا هم ميتون ما الموت الموت ليس لا يعني الفنات الموت هو مفارقة الحياة الدنيا إلى حياة البرزة هذا النظر لموتة الأولى أو لموتة الدنيا مفارقة الروح للبدل وانتقال للبدل أن أمنيت إلى حياة أخرى وهي حياة البرزخ في القبر لا تكشف أن نفكر بماذا أول حديث عيوز بن آمش وقال إنسان إنه أبد الأيام في اليوم الجمعة في على الصلاة ستكون معروفة عن عشبه هذا العبد على الباصل اليوم الجمعة فقط أمن ببقية البقات وهذا عبد من صلاة العزبين والسلام عليكم ظاهر الحديث أنه يختص بمجمع هذا أولا ثانيا هذا العرض كما هو جاء في لفظة الحديث معروض يعني يعرض لا يسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة كما جاء في الحديث التفليل من الملائكة التي تبلغ السلام إليه صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله هذا إن شاء الله تعالى وفي الزرف القاضي نشرح بما جاء أن بعض هذه أم يعبد الألفان إن شاء الله حتى ندرك أن الشرك وقع في هذه الأمة دي بشهادة بشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلى الله على محمد وعلى آله وأخاره منها